بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن خَلَقَ الْإِنْسَانَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ, علمه البيان الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ, الشمس والقمر بحسبان وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ لا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والاض ض وضعها للانام والاض فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربّ المشرقين وَوربّ الموبين ربّ المشرقين وَوربّ المبين فبأَلَاء ربّك ما تُكذّب فبأَاء رَبّك ما نَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارل المنشآت في البحر كالأعنام وله الجوارل المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ويبقى وجه فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والأرض يساله من في السماوات والأرض كل يوم في شأن كل يوم هو في شأن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 بأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفتدوا من أقطار السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفتدوا من أقطار السماوات والأرض إن استطَعتُم آتَفُذُ أن مِنْ أَبطار السَّمواتِ وَالْأَضفًا فُذ إنِ, أن مِنْ أَبطار السماواتِ وَالْأَبضِثَ فُذو لا تَفُذونَ إِللاا بِسطَون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 يُرْسَالُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبِّ أَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِهَانٍ فإذا شََّّت السمكَكلَة وَدَةً كَّبحان فَبِأَ آلَ رَبّك ماَا تُكَذّبان يَوْومَئِذِ الل يُسْأَلُ عَذَ بِهِ إسُلَ جَ تََوْمَائِدِ الل يُأَلُ عَذَ بِهِ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 بأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب المجرمون يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنَ آل نَبِئْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نَبِئْ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ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 لوت أثنان فبأَ آلَ إ ربك ماَا تكذذبان فبأَلَ إ ربك ماَا تكذذبان فيهم عين للتجران أأَ آبك ما تكدبان أبيأَ آبك ما تكدبان فيهمام كل فكهة زوج بمام كلفكه أبأي آلهة ربكما تكذبان ربكما تكذبان مَُّكئينَ على فرُوش بَطَائِنهاَا مِنْ استتَذرقَ مُتكئينَ على فرُوش بَقائِنهاَا مِن استتَذرَقَ وَجَجَّتينذَان وَجَنجَّينذَ فَبِأَّ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذذبَان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات, إنس فيهن قاصرات الطرف لم يطمذهن إنس لم يطمذهن إنس قبلهم ولا جاء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 كَأَهُ اليااقوتُ وَالمَرجان كأَهُ الياقوتُ وَالمرجان, والمرجان فَبأَ آلَ إ رَبِّك ماَا تُكَذّب فَبأَ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذّبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مدهامتان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحثان فيهما عينان نضاحثان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان بابي اي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لَ يَقُمِثهُ إسُوقَبْ لَهُم وَلا جَلَم يَقُمِثهَُّ إُوقَدُ لَهُم وَلا رَبِّكُمَا تُكَذّبَان مُتكينَ على رفْفٍ خُد وَعَبقرَرين حسان متتكينَ على رففٍ خُد وَعَبقَرين فيس فَبِأَ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذّب فبأَلَ إ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله